وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا منا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قددا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذه سورة العظيمة المكية ذكر الله سبحانه وتعالى ما كان من الجن عند بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل لهم من الاستغراب مما شاهدوه في السماء و صاروا يبحثون عن, عن الاسباب التي سببت ما رأوه في السماء من الشهب وكثرة رمي الشهب كانوا الجاهلية ما بين ما بين المسيح عليه السلام وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم ما يزيد على خمس مئة سنة تسمى بالفترة تسمى بالفترة وقد انقطعت آثار الرسالات وانطمست الرسالات وضعف آثارها في الأرض بسبب طول المدة ما بين الرسولين عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وكانت الشياطين في هذه الفترة متسلطة كانت متسلطة وكانت تسترق في السمع الذي تسمعه من الملائكه في السماء تلقيه على الكهان من بني ادم والكهان كانوا مراجع للناس كان الكهان مراجع للناس كل قبيله لها كائن كبرها من الغيب التي يدعيها وما تلقيه عليه الشياطين من استراق السمع كان في كل قبيله كاهن يتحاكمون اليه ويرجعون اليه في مشكلاتهم فكان الامر مستفكلا في جاهلية فلما أراد الله رحمة البشرية بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وأنزل عليه القرآن في بداية الوحي في بداية الوحي او قبل نزول الوحي مقدمات الوحي شاهد الناس في السماء شيئا لم يشاهدوه من قبل كثرت رمي الشهب في السماء كانت في الجاهليه قليله موجوده لكنها قليله وكانت الشياطين تسترق السمع إن السماء تلقيه على الكرهان ولما أراد الله بعثة محمد صلى الله عليه وسلم حرست السماء، فلم يستطع الشياطين توصل إلى ما كانوا توصلون إليه من قبل، فتحيروا في هذا الأمر. ما هي الأسباب؟ فالشيطان أرسل رسله في الأرض ينظرون ما هو الخبر ليأتوه بالخبر الذي من عجله حصل حصلت هذه الظاهرة العجيبة في السماء فنشرهم في الأرض ليأتوه بالخبر جاءوا إلى مكة جاءت الشياطين إلى مكة فوجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ويقرأ القرآن فاستمعوا له استمعوا للقرآن فاعجبهم أعجبهم القرآن وتلذذوا به فلذذوا به فذهبوا إلى إجليس وأخبروه فقال نعم هذا هو بعث محمد صلى الله عليه وسلم بعث فعرفوا حينئذ السر الذي من أجله حصلت هذه الظاهرة فهؤلاء الجن آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ورجعوا عن الكفر واحتدوا بالقرآن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن والإنس مبعوث إلى الجن وإلى الإنس كافة فالقرآن يخاطب الجن والإنس لما سمعوه تأثروا به وأعجبهم وتلذذوا به شيء لم يسمعوه من قبل الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر للناس هذه الواقعة فقال له جل وعلا قل اوحي الي قل يا محمد للناس اوحي الي الرسول ما درى عنهم لأنهم عالم خفي ما در عنهم أنهم يستمعون إليه وهو يقرا الله اخبره بذلك أوحي إليه والوحي كن من الله جل وعلا بواسطه جبريل عليه الصلاة والسلام أوحي إليه أي أوحى الله إليه ما هو الذي أوحي به إليه أنه استمع نفر من الجن نفر نفر قليل ليس كثريين. وفد جاء إلى مكة يبحث عن الخبر. أنه استمع نفر من الجن. استمعوا إليه وهو يقرأ في الصلاة من الليل. ما نزل عليه من القرآن استمع نفر من الجن والجن عالم خفي. يرونكم من حيث لا ترونه إنه يراكم هو قبيل عن الشيطان هو قبيله الجن من حيث لا ترونهم ولذلك سموا بالجن من الاجتنان والاستكار لأنهم مستكرون عن الناس عن الإنس لا يرونهم كما يقال جنه الليل يعني ستره الليل ويقال المجن وهو الترس الذي يستتر به المقاتل فالجن هو العالم الخفي المستتر عن الإنس انه استمع نظر من الجن فقالوا ان بعدما استمعوا للقران قالوا اننا سمعنا قرانا عجبا سمعنا قرانا عجبا ليس من المالوف في الكلام الذي كانوا يسمعونه فهو كلام عجب في اسلوبه في اخباره في هدايته في تأثيره على القلوب في تلذذ الاسماع به عجب من كل وجه سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد هذه صفة ثانية يهدي يدل إلى الرشد وغد الغيب الرشد وهو الهدايه الى الصراط المستقيم طريق الصحيح يهدي إلى الرشد فالقرآن يهدي إلى الرشد كما قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم اجرا حسنا ما كفين فيه أبدا أن لهم اجرا حسنا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 ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ولما حضروه قالوا أنسكوا ولما قضي يولوا إلى قوم منذرين هذه واقع هفراء لما خرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعوهم إلى الله لما ضايقه أهل مكة ومات عمه الذي كان يدافع عنه وزوجه خديجة التي كانت تساعده وتسري عنه ماتوا في عام واحد فاشتد أبا قريش له في هذا الوقت خرج إلى الطائف لعله يجد احدا ناصره ويؤويه فردوا عليه ردا قبيحا. ردوا على الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه أهل الطائف ردا قبيحا. ورجموه بالحجارة فرجع صلى الله عليه وسلم من الطائف يقصد مكه وبينما هو في وادي نخلة بين مكه والطائف وقف يصلي فجر فقرأ القرآن فاستمع إليه الجن الذين جاءوا من النصيبين في العراق استمعوا للقرآن فأعجبهم وآمنوا به ورهبوا إلى قومه ان سمعنا كتابا انزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم وهنا يقول يهدي إلى الرشد يهدي إلى الرشد فآمنا به آمنا بالقران وبما يأمر به وينهى عنه ولن نشرك بربنا أحدا تبرئوا من الشرك لانهم كانوا قبل ذلك على الشرك الجاهليه كانوا على الشرك الجن والانس ولن نشرك يعني لن نفي للمستقبل لن نشرك بربنا احد كائنا من كان لا من الملائكه ولا من الرسل ولا من الاولياء والصالحين اي احد لا يفرق مع الله جل وعلا في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح من الصالحين ولا أولياء عبادة حق لله جل وعلا وحده ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا تعالى أي عظم شأنه ارتفع جد ربنا أي جلاله سبحانه جلاله وغناه وسلطانه تعالى أي عظم وارتفع فتعظيم لله وجل تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة يعني زوجة ولا ولد كما يصفه المشركون لانه اتخذ ولدا من الخلق فان يقولون اتخذ عيسى ولدا واليهود يقولون اتخذ عزيرا والعرب يقولون اتخذ الملائكه بنات بنات له فهم لم ينزه الله عز وجل عن الولد لأن الولد شريك للوالد وشبيه به الله جل وعلا لا شريك له ولا شبيه له وأيضا الوالد يحتاج إلى الولد الله غني عن خلقه سبحانه وتعالى غني عن خلقه, عن خلقه ليس بحاجة إلى الولد ولا إلى المعين ولا إلى الظهير أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أي زوجة يأتي الولد من غير زوجة هذا محال اتخذ صاحبة ولا ولدا نزه الله جل وعلا عما يصفه به أهل الجاهلية من اهل الكتاب وغيرهم من اتخاذ الولد اتخذ صاحب تولى ولده وأنه كان يقول سفيهنا السفيه خفيف العقل السفه خفة في العقل يقول سفيهنا على الله سفه شكط عباطلة يقول في حق الله باطلا من اتخاذه الولد والشركاء والسفيرون قيل هو الشيطان وقيل عام كل من ادعى لله الشريك والولد فانه سفير العاقل ما يقول هذا لانه يعلم ان الله غني عن الولد وأنه منزه عن الولد انما يقول هذه المقاله السفير الذي في عقله خلل أنه كان يقول سفيرنا على الله شططا اي باطلا وجورا وكل من وصف الله بهذه الاوصاف له سفير لأن هذا باطل ولا يقره العقل وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذب أحسن الظن بالجن والإنس فصدقوهم فيما يقولون على الله واعتقدوا له الشريك والصاحب والولد أحسن الظن بهم واستبعدوا أن الجن والإنس يتواطؤون على الباطل ولكن هذا الظن باطل والعقيده لا يعتمد فيها على الظن لا بد من اليقين لا بد من اليقين ان الظن يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني عن الحق شيئا ولكن احسنوا الظن بهم وقلدوهم بما يقولون فتبين لهم بطلان ما هم عليه فتجنبوه وأنه كان يقول وأن ظننا أن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنهم ظنوا كما ظنتم ألا يبعث الله أحدا أنهم ظنوا أي جن الشياطين والمشركون ظنوا الا يبعث الله احدا لأنهم يكذبون بالبعث بعد الموت ولذلك تمادوا في غيهم ولم يحسبوا حسابا للبعث والحساب والنشور هذا هو الذي حمل التكذيب بالبعث هو الذي حملهم على هذه الجرائم والمخازي اما الذي يؤمن بالبعث فانه فإنه يستعد له يستعد له بالقول الصادق والعمل الصالح ويتوب من الذنوب السيئات أما الذي يكذب بالبعث فانه يرتكب كل شيء وأنهم ظنوا كما ظننتم يعني تواقعوا على على الكفر. على الكهر بالبعث أن لن يبعث الله أحد يقولون كيف إذا صار الميت عظاما ورميما وترابا كيف يعود إلى الحياة من جديد هذا محال عندهم ونسوا أن الله خلقهم من العدم وأوجدهم من العدم الذي اوجدهم اول مره قادر على ان يعيدهم مره ثانيه وهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه فالاعاده أهون من البداء من نظر العقول مع أن الله لا يعجزه شيء لكن هذا من ناحية العقول الذي يقدر على البداء يقدر على الاعاده من ذلك أولا أنهم ظنوا كما ظمنتم أن لن يبعث الله أحدا ثم ذكروا أنه كان رجال من نعم. وأنه كان رجال من الإنس والله وانه كان من وانه كان رجال من الإنس يعوذون برجال رجال من, من الجن فزادوهم رهقا وانهم ظنوا كانوا في الجاهلية سيطرين على الإنس كان الجن في الجاهلية مسيطرين على الإنس يخاف الإنس يخافون منهم ويستجيرون بهم ويستعيدون بهم فإذا نزلوا في البر يقولون نعود بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه يعني سيد الجن في هذا المكان يعودون به كان رجال من المس يعودون برجال من الجن فزادوهم زاد الجن الإنس رهقنا خوفا فصار الإنسى يخاف من الجن ويرهب منهم رأي الرهب لأنهم لما خافوهم وقع الرعب في قلوبهم منهم فلم تجدهم الاستعاذة إلا خوفا ورهقا وقيل المعنى زاد الإنس والزادة الانس الجن رهقا اي عظمه وتكبرا كل من الفريقين زاد الاخر هؤلاء زادوا الجن اعجابا وتكبرا وتسلطا والجن زاد للانس خوفا ورهبا و كما في الايه الاخرى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قال استكثرتم من الإنس قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار خَالِدِينَ خالدين استمتع بعضنا ببعض استمتع الجن بتعظيم الإنس لهم واستمتع الإنس بمساعدة الجن لهم وكل هذا باطل لأن الاستعانة تكون بالله عز وجل وحده والاستعاذة تكون بالله وحده ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا يقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وعلم أصحابه أن يقولوا ذلك بدل ما كانوا في الجاهلية يقولونه أعوذ بسيدي هذا الوادي الله جل وعلا شرع للمسلمين أن يعوذوا به وبكلماته كلماته بقرآنية وكلماته القدرية أن يستعيذوا بكلماته سبحانه بدل الاستعالة بالجنة ثم ذكر قصتهم ما حصل لهم من الاستغراب لأمر السماء وأنا لمسنا السماء رمناها ووصلناها كما كانوا في الجاهلية يصلون إلى السماء الدنيا ويقعدون منها مقاعد للسمع يستمعون كلام الملائكه فياتون به الى الكهان فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حرست السماء بالشهب وبالرصد وهم الملائكه فلم يتمكنوا مما كانوا يتمكنون منه في الجاهليه وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا وهم الملائكة حرسا شديدا وشهبا ترمى من الكواكب شهبا ترمى من الكواكب على الشياطين تحرقهم فلا يستطيعون استراق السمع ما يستطيعون استراق السمع والله حمى السماء لأجل أن لا تست... تستوصل الشياطين إلى, شر... إلى استراق القرآن و <تصفيق> الى استراق الوحي استراق القرآن المنزل من الله وإدخال الباطل معه حماه سبحانه وتعالى فكان القران يصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطه جبريل ولا يدخل فيه اي باطل ولا يقدر اي شيطان ان يسرقه قال تعالى وما تنزلت به الشياطين يعني القرآن وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع والله حمى هذا القرآن من تدخل الشياطين واستراقهم له حتى يصل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وحتى الرسول يبلغه لامته كما نزل عليه فهذا القرآن محفوظ بحفظ الله انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون محفوظ وقت نزوله ومحفوظ الى ان تقوم الساعه من الزياده والنقصان هذا القران العظيم وأننا كنا نقعد منها كنا عند الجاهليه نقعد منها من السماء مقاعد للسمع يعني للاستراق استراق السمع فمن يستمع الان وقت الرسول صلى الله عليه وسلم يجد له شهابا رصدا يجد له شهابا ويجد رصدا الشهاب هو من الكوكب النار التي الشظيه التي تنطلق من الكوكب والرصد هو الملك او الملائكه يجد له شهابا رصدا وانا لا ندري شر اريد بمن في الارض أم أراد بهم ربهم رشدا هذا الأمر له نتيجة اكيد يقولون هذا الأمر هو عبث هذا له نتيجة اما ان الله اراد اهلاك اهل الأرض إما أن الله أراد إهلاك أهل الأرض كما أهلك الأمم السابقة وإما أن الله أراد بهم رشدا أي خيرا فلا تذهب هذه الله رعبه وانظروا إلى أدبهم وأننا لا ندري أشر أريد أشر أريد ما قالوا أراده الله وإن كان الله أراده لكن من باب حسن الأدب مع الله والله لا يأتي منه من الخير إنما الشر بالنسبة للمخلوقين أما الله جل وعلا كل ما يأتي منه خير ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك فلا يوصف ما يأتي من الله لأنه شر بل إن كان عقوبة فإنه عدل من الله والعدل خير العدل خير ليس ظلما فكل ما يأتي من الله فهو خير لأنه إما فضل وإما عدل إما فضل من الله سبحانه وهو الخير وإما عدل وهو الشر العقوبة والجزاء على الكهر والظلال هذا عدل هو خير ولهذا قالوا أشر اريد بمن في الأرض فنزه الله جل وعلا عن الشر أم أراد بهم أسندوه الخير الى الله أم أراد بهم ربهم رشدا فهذا فيه التأدب مع الله سبحانه وتعالى وأن لا ندري أشر اريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأن لما سمعنا الهدى آمنا به وأن من الصالحون هذا نجعله للدرس القادم إن شاء الله فالحاصل أن هذه بداية إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم ومقدماتها وأن القرآن محروس ومحفوظ وقت نزوله وفي وقت بقائه في الأرض إلى أن يرفع الى الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان وهو محفوظ لا يتطرق إليه نفس أو زيادة كما قال جل وعلا وإنه لكتاب, وانه لكتاب عزيز اي ممنوع عزيز الجانب رفيع وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد هذا القران العظيم الذي هو بايدينا ودلت هذه الآيات على أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة للجن والإنس وأنه مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس فلا يسع إنسيا أو جنيا على وجه الأرض إلا اتباعها للرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ببعثته نسخت الشرائع السابقة واستقر. استقرت الشريعة الإسلامية إلى أن تقوم الساعة ف... وكذلك في هذه الآية بطلان الشرك وبطلان الكهانه في هذه الآيات بطلان الشرك وبطلان عمل الكهانة وفيها رحمة الله جل وعلا بأهل الأرض كما قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وفيه أن الظن لا يغني من الحق شيئا والتقليد في العقائد لا يجوز العقائد تبنى على الأدلة ولا تبنى على التقليد الأعمى ولا تبنى على الظنون فإنما تبنى على الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه اجمعين يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يحدث من بعض الناس أنه إذا ذكرت قصة عن الجن أو ذكر اسم الجن قال مباشرة وبصوت مرتفع بسم الله الرحمن الرحيم ويأمرون من حولهم بالتسمية فهل هذا من الخوف المنهي عنه والذي يتعاظم به الجن ويزيدون الناس به خوفا لا هذا من التحصن بالله عز وجل هذا بسم الله والاستعاذة هذا من التحصن بالله عز وجل هذا, هذا طيب هذا طيب معمور به نعم يقول فضيلة الشيخ الله هل الجن لهم تأثير على الاجنه في البطون وإذا كان كذلك فكيف الوقاية منه الجن إذا سلقهم الله عز وجل يؤذون يؤذون الإنس يؤذون الإنس في الاجنه هو غير ولا يمنع منهم من التحصن بالله عز وجل والاستعالة بالله من شرهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقول إنه مع تقدم العلم قد يرى الجن فهل هذا الكلام صحيح <تصفيق> يلا ورنا إياه إلا قال الله هل يقولنا ورنا إياه بعلمكم هذا تقنياتكم ورنا الجن نعم يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله طلب المساعدة والخدمة من الجن المسلمين والتعامل معهم في ذلك ما حكمه لا ما يجوز الطلب من بل يكره الطلب من الإنس يكره الطلب من الإنس ويستغني الإنسان بالله ولا يذل بالسؤال للمخلوقين الانس اللي يراهم أما الأموات وأما الجن الغائبون فلا يجوز الاستعانة به ابدا استعانة بالله عز وجل نعم طبعا. انما الاستعانة بالجن الحي الحاضر عندك القادر الذي يقدر على إعانته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ليصحوان يقال إن الجن الذين استمعوا القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم من الصحابه لأنهم امنوا به عليه الصلاه والسلام مو تعريف الصحابه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما على ذلك لكن الجن ما نعرفهم الصحابه نعرفهم من الانس لهم تراجم تراجم الصحابه في كتاب الاصابه ورشد الغابه وغيرها من كتب التراجم اما الجن ما نعرفهم ولا نراهم نعم لكن نؤمن نؤمن بوجودهم ونؤمن بأن منهم المؤمن والكافر ومنهم المطيع والعاصي كما يأتي في هذه السورة وأننا منا الصالحون ومنا دون ذلك وأننا منا المسلمون ومنا القاسطون فمنهم الصالح ومنهم الطالح منهم المؤمن ومنهم الكافر والمنافق مثل الانس <تصفيق> نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل من الجن رسل وانبياء ام هم منذرين ام منذرون فقط ليس منهم رسل الرسل من الناس الرسل من الناس فليس الرسل لا من الجن ولا من النساء النساء ما منها رسول انما الرسل من الرجال إلا رجالا نوحي اليهم وهم من الإنس ليسوا من الجن وقوله جل وعلا يا معشر الجن والإنس يا لم يأتكم رسل منكم, منكم في ظاهرها أن الجن منهم رسل لكن الصواب والصحيح أن الرسل من الإنس وأن منكم إنما المراد الجنس من لبيان الجنس نعم وليست للتبعيض نعم يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى نفر من الجن هل ورد تقدير لهؤلاء النفر بالعدد؟ وما ما أعرف من ذلك فضيلة الشيخ خفقكم الله ذكرتم حفظكم الله أن العقيدة لا بد فيها من اليقين ولا يكفي فيها الظن فكيف يجمع بين هذا وبين قبول السلف خبر الآحاد في المعتقد؟ يا أخي خبر الآحاد الصحيح يفيد اليقين من قال أنه يفيد الظن هذا كلام المعتزلة هم اللي يقول الآحاد يفيد الظن هذا غلط بل إذا صح الحديث سواء متواترا أو احادا فإنه يفيد العلم ويفيد اليقين نعم وأما قوله انه يفيد الظن هذا باطل هذا كلام المعتزلة قال ومن نح نحوه أما أهل السنة والجماعة فيرون أن ما صح عن رسول الله ما صح عن الله أو عن رسول الله إنه يهيد العلم واليقين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يعذر الجاهل بالتوحيد في زمننا هذا وما الحكم في أصحاب الفترة أصحاب الفترة أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى وأما بعد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعلى رحب بالجهل إلا المنقطع عن العالم المنقطع عن العالم الذي منعزل ولا يصل إليه شيء هذا يعلى أما الذي يصل إليه الأخبار والآن كما ترون الاتصالات والإذاعات والبث يصل إلى كل مكان في الأرض ما يبدأ؟, ما يبدأ في الأرض مكان ما يأتيه هو يسمع والعلماء منتشرون ما تجد بلدا من بلاد الأرض إلا وفيها مسلمون الآن هل فيه بلد ما فيها مسلمون بلد كافر محب ما هم مسلمون. المسلمون منتشرون في كل الأرض ولله الحمد فما بقي عذر له لأحد نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يحمل الرهق على الجن والانس هل يحمل الرهق على الجن والانس لان الايه محتمله للوجهين فيها التفسيران على المراد زادوهم زادوهم الضلير من يرجع قيل يرجع الى الجن انهم زادوا الانس رهقا وقيل العكس انه يرجع الى الانس زاد الانس الجن رهقا ولا تدل على الأمرين تحتمل الامرين نعم يقول فضيله الشيخ خفقكم الله هناك فرق بين الجن والشياطين الشياطين من الجن مرده الجن هم الشياطين الشياطين من الجن ويكون من الانس يرى الشياطين كما قال جل وعلا شياطين الانس والجن فمن الجن شياطين ومن الانس شياطين وهم المرده نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل صحيح انه يمكن التكلم مع الجن خلال الرقيه وهل ورد هذا عن احد من السلف نعم ورد انهم يتكلمون في وقت الرقيه ورد انهم يتكلمون على لسان المصاب والمصاب لا يدري اذا افاق يدري عن شيء ولا سنه جرى عليه شيء هذا دليل على ان هذا كلام وأنه كله من الجن فضيله الشيخ خفقكم الله يقول عندما نخرج في البريه في وقت الليل نرى في بعض الاحيان كان شيئا يسقط من السماء وهو مضيء فهل هذا هو الشهاب الذي نعم, نعم هذه الشهب هذه الشهب هي ما انقطعت باقيه لكنها ما هي مثل وقت نزول الوحي نزول الوحي اكثر وإلا هي باقرة هي باقرة تنزل الشهر نعم يقول فضيلة الشيخ الله يوجد عند بعض الرقات قطعة من جلد الذئب وتكون معلقة يقال إنها خرابات والعياب بالله اللي روعون الجند بطع من الذئب أو من جلد الذئب كل خرابات وجاهلية يريدون بذلك ابتزاز أموال الناس فهذا أمر باطل ولا يجوز التصديق به ولا يجوز عمله يجب الأخذ إذا عرفتم أحد عنده من هذا الشيء فلازم ترفعون إلى الهيئة يعني عنده تعليمات في هذا الأمر نعم يقول فضية الشيخ وفقكم الله ما مصير الجن في الآخرة مسلمهم وكافرهم يدخلون النار أما دخولهم من محل خلاف بين العلماء محل خلافهم بين العلماء أما النار هم متفقون على أن كفارهم في النار نعم يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله هل يجزم عند رؤية سقوط الشهاب في هذا العصر أنه قد رمي على على جني أو واقع على جني لا شك ما رمي على ما رمي إلا على شيطان الشياطين لم تنقطع ويسترقون كلام الملاك لو يستطيعون فالشهر باقية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الخوف الطبيعي من الجن ينافي التوكل على الله الخوف الطبيعي ما ينافي التوكل على الله وتوخذ الأسباب توخذ الأسباب الواقيه منه لكن الخوف الذي يحمل الإنسان على الخضوع والذل هذا خوف عبادة هذا شرك والعياذ بالله الذي يحمل الإنسان على الخوف والاستسلام وترك شيء من الدين من أجل الخوف هذا يكون من الشرك بالله عز وجل أما الخوف الذي لا يصل إلى هذا الحد ومجرد جبن أو ما أشبه ذلك فهذا فيه الورد فيه ذكر الله جل وعلا يطرد هذا الشيء والا هو موجود يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله للأذكار وحدها تكون كافية لحماية الإنسان من السحر والجن ام أن الإنسان وإن واظب على الذكر فمن الممكن أن يصاب بسحر أو بجن في وقت الغفلة عن ذكر الله نعم أجبت في آخر السؤال إذا غفل عن ذكر الله فإنه يصاب أما لو تحصن بذكر الله فقل أن يصاب وقد يذكر الله بلسانه ما يذكره وهو حاضر القلب فلا ينفعه الذكر أما إذا ذكر الله بحضور قلب فإن الله يحميه جل وعلا إنما يصاب إما بترك الذكر وإما بذكر الله باللسان فقط دون حضور القلب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك دعاء إذا سقط النجم لا من هي عن النظر إليه يضر البصر وأما دعاء يقال لا ما لا أعرف شيء كيرا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس هذه العبارة عند سقوط النجم وهو وهي نجم هوى على دعو النوى فهل هذه الكلمة صحيحة هذا مخترع؟, مخترع من عند القائل لا أصل له نعم يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله هل يقال إن للجن, إن للجن قدرات أعطاهم الله إياها كاستراق السمع قبل البعثه فيظن البشر أنهم يعلمون الغيب وهي في الحقيقة شهادة وليس غيبا. نعم هو الجن أعطاهم الله من المقدران ما لم يعط الإنس يطيرون في الهوى يذهبون إلى الأماكن البعيدة ويطلعون على أشياء خفية ما يراها الإنس فهم لا يأتون بشيء من, من الغيب وإنما يأتون بشيء يشاهدونه ولا يشاهده الإنس يعني عندهم مقدرة على هذا هم لا يأتون بأخبار الغيب لا يعلم الغيب إلا الله وإنما يأتون بأشياء يشاهدونها ويدركونها ولا يدركها العنس نعم يقول فضيلة الشيخ أفتكم الله من ينكر وجود الجن فما حكمه كافر بالله لينكر وجود الجن كافر بالله عز وجل أما الذي يقر بوجودهم ولكن يقول انهم لا يمسون الإنسان ينكرون المس هذا شيء آخر هذا خطأ الكلام هذا خطأ لأنه إنكار لأمر واقع هذا قول المعتزله ينكرون المس ولا ينكرون وجود الجن الجن عالم موجود والملائكة عالم موجود وإن كنا لا نراهم لكن نؤمن بهم بموجب الاخبار من الله ومن الرسل نؤمن بوجودهم نعم ففيه فرق بين من ينكر وجود الجن هذا يكفر بالله عز وجل ومن ينكر مسهم للإنس وإصابتهم للإنس فهذا خطأ ما نقول انه يكفر لكن نقول اخطا في هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس قبل أن يسكب ماء حارا مثلا فإنه يسمي ويقول أخشى أن أسكبه على الجن فيؤذونني هل هذا الكلام صحيح نعم لا تلقي شيئا ثقيلا ولا ماء حارا حتى تذكر اسم الله من أجل يبتعد الجن تعدون عن الإصابة وعن ال فإذا ذكرت اسم الله نفروا ولم يقع عليهم شيء. اما اذا لم تذكر اسم الله فأنت تصيبهم فيتسلطون عليك ويقتصون منك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما أفضل كتاب تكلم عن هذا العالم عالم الجن كتاب الله عز وجل كتاب الله تكلم عن الجن وأخبر عنهم وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحه وفيه كتب مولدة أقدمها فيما أعلم أحسنها كتاب أحكام المرجان في أحكام الجن أحكام المرجان في أحكام الجان <تصفيق> لعالم من من الحنفية قديم ومطبوع متداول وقد كتبت فيه رسائل في الماجستير والدكتوراه عن الجن وما يتصل بهم من من الادلة ومن البحوث وهي مطبوعة وموجودة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين يقول ما معنى يعش عن ذكر الرحمن وبالنسبة للقرين الذي مع ابن ادم هل يمكن دعوته إلى الله وكيف ذلك من يعش عن الرحمن يعني يعمى عن القرآن تعمى بصيرته وقلبه عن القرآن يقيض الله له الشيطان لأن الذي يطرد الشيطان هو ذكر الله والقرآن فإذا ابتعد الإنسان عن القرآن تسلط عليه الشيطان <تصفيق> وأنت لا تراه حتى تدعو تدعو شيئا لا تراه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه أسئلة كثيرة تسأل عن مسألة واحدة وهي إمكانية زواج الإنسي بالجنيه أو بالعكس هل هذا ممكن شرعا شرب تدور الجن وتزوج منهم شيء ما نمثيه ولا نثبثه لكن انت جرب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عند قراءتي على المرضى يحضر الجن فأطلب من الجن أن يدلني على موضع السحر فيدلني فأجده كما قال فهل هذا جائز كما أني أسأله عن بعض الجان الموجودين في المريض أثناء قراءتي, قراءتي على المريض فهل لذلك هذه مبالغات هذه مبالغات ولا تستعملها لأنها تجرك إلى أمور باطلة اقرأ على المريض وانكث عليه والشفاء من الله سبحانه وتعالى أما مساءلة الجن وأخذ الأخبار عنهم فهذا يتمادى بك إلى ما لا تحمد عقباه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك مقالة نسمعها دائما وهي إن الأصل في الجن الكذب فهل هذه العبارة صحيحة؟ لا هي بصحيحة. الجن فيهم صالحون وفيهم مسلمون وفيهم هم كلهم كذب. وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأن منا المسلمون ومنا قاسطون. فهم مثل بني آدم تمام. هم كلهم على الكذب كلهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل يدخل الجن في قول الله سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا نعم كما سمعت في هذه في سورة الجن وفي وفي سورة آخر سورة حامين الاحقاف في آخر سورة الأحقاد أنهم جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا واسلموا وأنهم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتمع معهم ويسألون فاجتمع بهم في مكة فهم بلا شك عالم مكلفون مكلفون بالإيمان والعمل الصالح مأمورون ومنهيون والشرع للجميع الشرع للإنس والجن الشريعة الإسلامية للإنس والجن نعم سيقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل إبليس يعد من الجن أو من الملائكة من الجن قال جل وعلا كان من الجن ففسق عن عمل ربه ويقول للملائكة يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن من الجن يعني الذين العالم الذي لا يرون الجن يعني العالم الذي لا نراهم فهو من جنسهم هو من جنسه نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله هل يجوز تأخير راتبة المغرب إلى بعد صلاة العشاء لا لا تخرج عن وقتها راتبة المغرب في وقتها بعد المغرب إذا دخل وقت العشاء انتهى وقت الراتبة نعم <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله هل هذان اللفظان جائزان اللفظ الأول قول القائل الله لا يهينك نعم ناقص تدعو أن الله ما يهين ومن يهين الله فما له من مكرم فالله يهين ويكرم سبحانه وتعالى نعم واللفظ الثاني قول القائل الله ما شفناه لكن بالعقل قد عرفناه هذا القول صحيح هذا ناقص ما هو بالعقل الله ما هو معروف بالعقل فقط معروفهم بالعقل والشرع والوحي وبالادله الكونيه ولاادله الشرعيه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله لو كان يكفي العقل ما نزل وحي ولا ولا بعث رسل نقول يكفينا عقولنا ما هو بالعقل فقط نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اشتهر عند الناس هذه المقولة وهي أمر الله من سعه فما مدى صحة هذه العبارة يقولونها للإنسان المستعجل المستعجل يقولون له لا تستعجل أمر الله من سعه يعني أن الله جل وعلا أنه يسر الأمور الله يسر الأمور ووسع على الناس ووسع على الناس نعم هذا سبيلان نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يلزم المرأة في الخلع أن ترد جميع ما أنفقه الزوج كاجره قصر الافراح وثمن العباءه التي اشتريت لها والوليمه وما اشبه ذلك الخلع يكون على ما يرتضيه الزوج لكن يستحب يستحب الا يأخذ اكثر مما اعطاها وإن زاد فلا بأس يجوز ذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما اهتدت به فيما احتدت به ولم يحدد لم يحدد وهي إذا كانت ما تريد الزوج تشتري نفسها منه تفتدي نفسها منه بما يطلب منه لكنه يستحب له أن لا يزيد على ما أخذ منه هذا إذا كانت هي التي لا تريده أما إذا كان هو الذي لا يريدها فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا أبدا لأن المهر استقر لها وهي تريده لكن هو الذي لا يريدها هذا يطلقها بدون شيء قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما هتيتموهن لا يدين بفاحش نعم. يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله إذا خالعت المرأة زوجها في مرضه المخوف، فهل يقع الخلع؟ وهل سرث من في هذه الحالة؟ إذا خالعت المرأة زوجها في مرضه المخوف، فهل يقع الخلع؟ وهل سرث من في هذه الحالة؟ هو لا يقع منه طلاق ولا في هذه الحالة، لكن هي إذا طلبت منه الطلاق والخلع وأجابها على رغبتها ما في ذلك لأن الفرق جاءت من قبلها جاءت من قبلها نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا اشتبه الثوب الطاهر بثياب نجسة فهل أصلي على عدد الثياب أو أتحرى وأصلي وما القاعدة في هذا البارد ما ذهب أن <تصفيق> بعدد الثياب النجسة وتزيد. صلاه ثوبا واحدا لتخرج من الشك باليقين تصلي بعدد النجسه وتصلي تزيد في ثوب واحد عليها لتخرج من العدد والقول الصحيح ان شاء الله أنه يتحرى ويجتهد ويصلي فيما يغلب على ظنه أنه هو الطاهر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين الاستعادة والاستعانه الاستعانه طلب العون من الله جل وعلا او من المخلوق واما الاستعادة فهي الالتجاء من المخوف الالتجاء من المخوف والاستعانه تكون في الشيء المطلوب واما الاستعاده فتكون من الشيء المخوف والمرهوب والاستعانه والاستعانة تجوز بالمخلوق فيما يقدر عليه تعاونوا على البر والتقوى وأما الاستعادة فلا تجوز إلا بالله في اللواح لأنها نوع من العبادة فلا تجوز إلا بالله في اللواح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في هذه الأيام يشن بعض كتاب الصحف هجمة شريسة على كبار علماء السنة في هذه البلاد ويرمونهم بأقبح الصفات ويهونون من شأن علمائنا فما الواجب بالنسبة لطلبة العلم حيال هذه الهجمة ومن نصيح لأمثال هؤلاء الكتاب إلى شك هذا ما هو غريب؟ هذا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم المنافقون في الرسول نفسه طعنوا فيه عليه الصلاة والسلام وفي الصحابة وآذوا المسلمين هذا ليس بغريب في وقتنا ولا شك أن أهل العلم لهم حرمه لهم مكان لما يحملونه من العلم ولما لهم من النفع في المسلمين يجب احترامهم حتى لو اخطا من اخطا منهم فانه لا يسقط حرمته لا تسقط حرمته بل يكرم ويعزز ويقدر بعلمه وهؤلاء لا عبره بهم لانهم اخوان سلف من المنافقين قالوا اقوالا كثيره ذكرها الله في القران السنة وفي ما هو غريب ما يفعلون الآن ولم يحصلوا على شيء ولله الحمد والإسلام عزيز ولله الحمد والعلماء عزيزون في كل زمان ومكان ما ضروهم ولله الحمد نعم وإن حصل ضرر دنيوي هذا لا يضرهم ضرر الدنيوي يجري ويذهب أما الحمد لله قدرهم ومكانتهم وعلمهم فهو باقي ولا, ولا تضرر من شيء ذلك إنما يضرون أنفسهم يضرون أنفسهم ولا يضرون الله ولا يضرون الرسول ولا يضرون أهل العلم شيء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا قمت للصلاة يخرج ريح مني فارجع فأتوضى ثم تخرج الريح مرة أخرى فإذا ذهبت للصلاة خرجت وكم مرة أرجع فأعيد الوضوء حتى تفوتني الجماعة يا أخي قد يكون هذا وسواس وهذا هو القريب لا تلتبت إليه إلا إذا تيقنت إذا توضعت فالوضوء باقم والطهارة باقي ولا تلتبت إلى والشكوك والسكوب الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاك قاعدة تنشي عليها لما سئل عن الرجل يجد في بطنه شيء فيشكل عليها خرج منه شيء أو لا قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فاليقين لا يزول بالشك هذه قاعدة أن تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل بقاء الطهارة ولا يعمل بالشكل نعم يقول فضيله الشيخ قفتكم الله يقول والدي له أرض ليس له غيرها وله ثلاثة عشر ولدا وقد وقف هذه الأرض لتكون مسجدا ونحن نحتاج إلى هذه الأرض فهل يجوز لوالدي أن يفعل ذلك وهل له أن يرجع عن هذا الوقف أو بعضه حيث أشكل علينا حديث كعب ابن مالك في توبته عندما قال إنه ينخلع من ماله كله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فما الحكم في ذلك بالنسبة لنا وبالنسبة للوالد هذا وقت صدر النظر فيه للقاضي يذهب إلى القاضي ويسأله عن هذا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز الخروج من المسجد بعد الاذان اذا كان يخرج ويرجع لحاجه توضا ويرجع لا باس اما انه يخرج رغبه عن الصلاه في المسجد هذا من هي عنه لما خرج رجل من المسجد بعد الاذان قال أحد الصحابة أما هذا فقد عصى هذا القاسم صلى الله عليه وسلم لكن إذا كان خروجه لغرض صحيح يستدعي خروجه لكن يذهب هو إمام مسجد أو مؤذن يروح المسجد أو انه تواعد مع واحد في مكان في مسجد معين هذا غرض صحيح يخرج أما خروجه عدم مبالاة للصلاة في, في هذا المسجد وليس له مبرر هذا يكره أو يحرم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول دخلت المسجد ووجدت الناس يصلون جماعة فصليت معهم وبعد الصلاة قمت فصليت ركعتين بنية أنها تحية للمسجد فهل العمل هذا صحيح؟ لا تحية المسجد تكفي عنها الفريضة تحية المسجد تكفي عنها الفريضة فإذا دخلت وصليت البرية لا تكفي عن تحيه المسجد نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول توضأت ومسحت على الخفين، ولما دخلت المسجد لاداء الصلاة قمت بنزعهما رواه صلاتي صحيحة. لا إذا نزعت الممسوح عليه إذا كان هذا قبل الحدث نعم لا بأس إذا كان أنك توضيت ولبست الخفين. ثم لما وصلت المسجد خلعتهما وأنت ما بعد مسحت ما في باس أما بعد ما مسحت فلا يجوز لك أن تنزع الممسوح إلا إذا كنت تريد أن تتوضأ وإن نزعته بطل ولوك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اقرضت أخي مبلغا من المال قدره خمسة آلاف ريال وبعد مدة حلفت أن هذا المبلغ هدية له فقال أخي إنه مطلق أن أي مبلغ يأخذه مني فهو سلف وأن عليه إرجاعه وأنا قد نسيت أنه قد حلف في الطلاق قبل ذلك فماذا يترتب عليه تأخذه تأخذه ولا يقع في الطلاق تأخذه وإذا كنت لا تريد تتصدق به، نعم أنت لا للطلاق الله تعالى علم وصلى الله وسلم على نبينا محمد